يقول رحمه الله باب ذكر مذاهبهم في الفتح والإسكان لياءات الإضافة اعلم أن جملة المختلف فيه من ذلك مئتا ياء وأربع عشرة ياء منهن عند الهمزة المفتوحة تسعون وتسعون وعند المكسورة اثنتان وخمسون وعند المضمومة عشر وعند الف الوصف التي معها اللام ست عشر وعند التي لا لام معها سبع وعند باقي حروف المعجم ثلاثون وسنذكر ما جاء في كل سورة من هذه الجملة بالاختلاف فيه مشروحا ياءا ياء يا وإنما نجمل هنا أصولهم وننبه على ما شذ من مذاهبهم ليحفظ ذلك مجملاً ويقاس عليهما ما ورد منه مفرقا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق فصل اعلم أن كل ياء بعدها همزة مفتوحة نهو قوله تعالى إني أعلم وأني أخلق ولي أن أقول وشبهه فالحرميان وأبو عمر يفتحونها حيث وقعت. وتفرد ابن كثير بفتح ثلاثة ياءات في البقرة فاذكروني أذكركم وفي غافر ذروني أقتل موسى وأدعوني أستجب لكم ونقض أصله في روايته بعد ذلك في عشرة مواضع وسكن الياء فيها في آل عمران ومريم اجعل لي آية وفي هود في ضيفي أليس وفي يوسف إني اراني في الموضع، أعمل الياء من إني دون أراني حتى يأذن لي ابي اعني الياء من لي وسبيلي ادعو وفي الكهف من دوني اولياء وفي طه ويثر لي امري وفي النمل ليبلوني أأشكره وزاد قنبل عنه سبعة مواضع فسكن الياء فيها في هود والاحقاف ولكني اراكم وفيها فطرني افلا واني اراكم والنمل او أوزعني أن وفي الزخرف من تحط أفلاء وروى أبو ربيعة عن كنبل وعن البزي في القصص عندي أولم في الإسكان وتفرد نافع بفتح يا أين في يوسف هذه سبي أدعو وفي النمل ليبلوني لي أشكره وروى ورش عنه أوزعني في السورتين بالفتح وروى قالون عنه الحرقين بالإسكان ونقض أبو عمرو أصله في تسعة مواضع فسكن الياء فيها في هود فطرني أفلا وفي يوسف لا يحزنني أن وسبيلي أدعو وفي طه لما حشرتني أعمى وفي النمل أوزعني أن وليذلوني أشكر وفي الزمر تأمرني أعبد وفي الأحقاف أوزعني أن وأتعبانني أن وفتح ابن عامر في روايته ثمانية آتن لعلي حيث وقعت وفي التوبة معي أبدا وفي الملك ومن معي او رحمنا لا غير وزاد ابن عنه في اراه أرهطي عز وزاد هشام عنه في غافر ما لي أدعوكم وفتح حفص يا أين في التوبة والملك معي لا غير والباقون يسكنون الياء في ذلك في جميع القرآن فصل وكل ياء بعدها همزه مكسوره نحو قوله تعالى مني الا ومني انك ويدي اليك وربي الى صراط وشبهه فنافع وابو عمرو يفتحانها في جميع القران وتفرد نافع دونه بفتح ثمانيه مواضع في ال عمران وصفه من انصاري الى الله وبناتي ان كنتم وفي الكهف والقصص والصافات ستجدني ان شاء الله وفي الشعراء بعبادي إنكم وفي صاد لعنتي إلى يوم الدين وفي المجادلة ورزلي ان وزاد ورش عنه في يوسف وبين إخوتي إن وفتح ابن كثير من ذلك يا أين في يوسف آبائي إبراهيم ودعائي إلا ففتح ابن عامر خمس عشرة يا أن إلا حيث وقعت وفي المائدة وأمي إلهين وفي هود وما في يا إلا وفي يوسف وحزني إلى الله وآبائي إبراهيم وفي المجادلة ورسلي إذن الله وفي نوح دعائي إلا لا غير وفتح حفص أيضا ياء أجري إلا حيث وقعت وفي المائدة يدي إليك وأمي إلى هيل لا غير والباقون يسكنون الياء في جميع القرآن وكل ياء بعدها همزة مضمومة نحو قوله تعالى وإني يعيدها وإني أريد وإني أمرت وشبهه فنافع يفتحها حيث وقعت والباقون يسكنونها فصل وكل ياء بعدها ألف ولام نحو قوله تعالى ربي الذي وآتاني الكتابة وعبادي الصالحون وشبهه فحمزة يسكنها حيث وقعت وتابعه الكسائي على الإسكان في ثلاثة مواضع في إبراهيم قل عبادي الذين وفي العنكبوت والزمر يا عبادي الذين وتابعه ابو عمرو في موضعين في العنكبوت والزمر لا غير وتابعه ابو في موضعين ايضا في الاعراب عن اياتي الذين وفي ابراهيم قل عبادي الذين امنوا فقط وتابعه حفص على قوله تعالى في البقرة عهد الظالمين لا غير وفتح الباقون الياء حيث وقعت وتفرد ابو شعيب بفتح الياء واثباتها في الوقت ساكنه في الزمر فبشر عباد الذين وحدثها الباقون في الحالين ويأتي الاختلاف في قوله تعالى فما آتاني الله في موضعه إن شاء الله تعالى وكلهم فتح اليأ في ثلاثة اصول مطردة وتسعة أحرف متفرقة فالاصول في قوله نعمتي التي وحسبها الله وشركائي الذين حيث وقعت والحروف الذي أولها في آل عمران قال الكبر ففي الأعراف بي الاعداء وما مثني السوء وإن وليي الله وفي الحجر مثني الكبر وفي سبأ أروني الذين وفي المؤمن ربي الله ولما داءني الفينات وفي التحريم نبأني العليم الخبير فصل وكل ياء بعدها ألف مفردة نحو قوله إن صفيتك وأخي أشدد وشبهه فسكن نافع من ذلك ثلاثا إن صفيتك وأخي اسدد ويا ليتني اتخذت لا غير وسكن ابن كثير في روايته يا ليتني اتخذت لا غير وفي رواية قنبل إن قوم اتخذوا لا غير وفتح أبو عمرو الياء حيث وقعت وفتح أبو بكر من بعد يسمه فقط وسكن الباقون الياء حيث وقعت فصل وأما مدي الياء عند باقي حروف المعجم نحو قوله بيتي ووجهية ومماتي ولي وبيتي وشبهه فنافع في روايته يفتح من ذلك سبعا بيتي في البقرة والحج ووجهية في آل عمران والأنعام ومماتي منها وما لي في ياسين وليدين في الكافرون وزاد ورث عنه ففتح أغباعا في البقرة وليؤمنوا بيه وفي طاها ولي فيها وفي الشعراء ومن معي وفي الدخان لي فاعتذلون وفتح ابن كثير خمسا ومحيايا في الأنعام ومن ورائي في مريم وما في النمل وياسيل وأين شركائي في فصلت وزاد البزي بخلاف عنه ولي دين وفتح أبو عمرو يا أيني ومحيايا وما لي في ياسيل لا غير وفتح ابن عامر في روايته ستا وجهية في الموضعين وفي الأنعاب صراطي مستقيما ومحياية وفي العنكبوت إن أرضية ومالية في ياسين وزاد هشام بيتية حيث وقع ومالية في النمل ووليدين في الكافرون وفتح حرص ياء بيتية ووجهية ومعية في جميع القرآن الكريم ومحياية في الأنعاب ولي في إبراهيم وطاها والنمل وياسين وفي مكانين في صد وفي الكافرون في السبعة لا غير وفتح أبو بكر والكزائي ثلاثا ومحياي في الأنعاب وولي في النم وياسين لا غير وفتح حمزة ومحياي وحدها ولم يفتح من جملة الياء المختلف فيهن غيرها وبالله التوفيق باب ذكر أصولهم في الياءات المحذوفات من الرسم اعلم أن جمله المختلف فيه من ذلك إحدى وستون ياء لا غيره فأثبت نافع في رواية ورش في الوصف سبعا وأربعين وأثبت منهن في رواية قالون عشرين ياء واختلف عن قالون في اثنتين وهما التلاقي والتنادي في رافر، وأثبت ابن كثير منهن في روايته في الوصل والوقف إحدى وعشرين واختلف عن قنضر والبسي عنه في ست وتقبل دعاء في إبراهيم ويدعو الداعي في القمر وبالوادي وأكرمني وأهانا وفي في والفجر وأثبت البزي الخمس في الحالين وأثبت قنبل بخلاف عنه بالوادي في الوصل فقط وحدث الأربعة في الحالين وأثبت قنبل إنه من يتقي في يوسف في الحالين وحدثها البزي فيهما وأثبت أبو عمرو من ذلك في الوصل خاصة أربعا وثلاثين وخير في قوله أكرمني وأهالني والمأخوذ له به فيها بالحذف لأنهما رأس آيتين وأثبت أي من ذلك في الوصل يا أهني يوم يأتي في هود وما كنا نبغي في الكهف لا غير وأثبت حمزة الياء في الوصل خاصة في قوله تعالى وتقبل دعاء في إبراهيم وأثبتها في الحالين في قوله تعالى كنم أتمدونني لا غير وحدثهن كلهن عاصم في الحالين واخترف عنه في أجن أحدهما في النم فما آتاني الله فتحاها حفس في الوسط وأثبتها ساكنة في الوقف وحدفها أبو بكر في الحالين والثانية في الزخرف يا عباد لا خوف فتحا أبو بكر في الوسط وأثبتها ساكنة في الوقف وحدفها حفس في الحالين وأثبت ابن عامر في رواية هشام الياء في الحالين لقوله ثم كيدون في العرف وحدث الياء في الحالين في رواية ابن دكوان بخلاف عن الأخفش عنه في قوله في الكهف فلا تسألني لا غير وسيأتي جميع ما ورد من ذلك بالاختلاف فيه في أواخر السور إن شاء الله فهذه الأصول المطردة قد ذكرناها مشروحة على قدر ما يحتمله هذا المختصر من تقديل اللفظ وتقليل المعنى يقاس عليها ما يرد منها فيعمل على ما شرحناه ونحن مبتدئون بذكر الحروف المتفادقة سورة سورة من أول قرآن إلى آخره إن شاء الله وبالله التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته